Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum 'ala bajnatin mir rabbi wa atani wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min allahi in 'asaytuh famatazidunani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 برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأقذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافنين كأن لم يغنوا فيها ألائنا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 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ